بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والغسرين والشفع والوتن والليل إذا يسرها في ذلك فص والمذيح. ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ ترى مدى العذاب الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نجى الصفر بالوادي وفرعون للأوتاد الذين طعوا في البلاد فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما بتره ربه فأترم. عمه فیقول ربي أكرم و أما إذا مبتناه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا فلا تكرمون اليتيم ولا تحاضفون على طعام المسكين وتأكلون التراث أتما لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكة الأرض دك دك وجا فَصَفَا وَجْهِيَ يَوْمَئِذٍ لِّجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قُضيتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ ربك راضية مرضية